لا شريك له وأشهد أن محنداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 ان الله كان عليكم رقيبا ان الله كان عليكم رقيبا ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم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 فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحاول دائما أن أبدأ محاضرة بخطبة الحاجة لنبينا المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم متأسيا فيها برسول الله في عصر قل فيه التأسي بالمعصوم صلى الله عليه وسلم لعل التأسية برسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلنا من المقربين إلى الله سبحانه وتعالى في الحقيقة مضت أربعة أشهر ولا زلت في شرح الحديث الأول من مسند الإمام أحمد واليوم ها هي المحاضرة الثامنة من مسند الإمام أحمد حول الحديث الأول حدثنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا إسماعيل يعني بن أبي خالد عن قيس يعني بن أبي حازم قال قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعقابه هذا هو الحديث الأول في مسند الإمام أحمد وفي شرحه وصلنا اليوم إلى المحاضرة الثامنة في الأذبوع الثالث من الشهر الرابع وعود سريع حتى نكون على بصيرة حتى نكون على بصيرة بما مضى أربعة أشهر طويلة فاعت عناصر بعض المح عناصر المحاضرات بسرعة حتى نستطيع أن نجمع خيوط المحاضرات المحاضرة الأولى تناولت مقدمة مسند الإمام أحمد بن حنبل والمسند هو ما أضيف إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد المقدمة تناولت نقطة ثانية من الذين بدأ بهم الإمام أحمد بن حنب المسندة ولماذا؟ النقطة الثالثة من المحاضرة الأولى كان الحديث الأول الذي تلوته عليكم ثم بعد ذلك بينت في النقطة الرابعة لماذا بدأ المسند بهذا الحديث في النقطة الخامسة من المحاضرة الأولى ذكرت أطراف الحديث في المسند ذكرت أطراف الحديث في المسند وقلت يومها أن أطراف الحديث اللي هو الأول هو الحديث رقم ستاشر وتسعة وعشرين وتلاتين وتلاتة وخمسين بعد ذلك قمت بتخريج الحديث في كتب السنن الأخرى بعد ذلك قمت بتحقيق سند الحديث ثم في النقطة السابعة دراسة رجال السند وتراجم الرجال وأهمية ذلك كانت هي المحاضرة الأولى المحادرة الثانية تناولت الاستفادة من الحديث أولا منزلة السنة من التشريع على وجه العموم ومن القرآن على وضه الخصوص لأن الآية عندما ألبس فهمها على الصحابة قاما أبو بكر الصديق رضي الله عنه يفسر الآية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مصداق قول الحق في الآية الرابعة والأربعين من صورة الروم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم فمن المبين؟ محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تصحيح مفاهيم في قضايا عقائدية وبيان علاقة النهي عن المنكر بالعقيدة أن النهي عن المنكر الأمر بالمعروف النهي عن المنكر من الإيمان ولا يوجد وأضعف الإيمان أن يغير الإنسان بقلبه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان إذا ربط بين العقيدة وهي الإيمان بتغيير المنكر ثالثا في المحاضرة الثانية تصحيح مفهوم الترك إلى الإيجاب الترك إلى الإيجاب فهموا من الآية طبعا هذا شرح يطول إنما أنا شرحتها بالتفصيل يومها النقطة الرابعة الحديث يبين أنه عندما يدخل فيه مخاطئ على جماعة من المسلمين لا تحكم الأهواء في التفسير لكن تحكم السنة ولذلك يقول المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم جاء يوم القيامة ملجما بلجام من النار هذا الحديث رواه أبو يعلي وصححه ابن حجر في المطالب العالية خامسا في المعادرة الثانية هذا المفهوم صحح في خير القرون فما أحوجنا إلى تصحيح اليوم من الذي صحح المفهوم عليكم أنفسكم؟ أبو بكر الصديق يقول لك أنت مالك عليك نفس من الذي صحح هذا المفهوم؟ أبو بكر الصديق في خير القرون وهو قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أحوجنا في هذه الأيام إلى تصحيح هذا المفهوم سادسا في المحاضرة الثانية أمانة الحاكم أمانة الحاكم من الذي صحح المفهوم وقال للناس حديث رسول الله إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أو شك أن يعمهم الله بعقابه المنكر اليوم ربا يؤكل علناً ويرخص وله إفتاءات العري علنا على ششات التلفاز الخمور علنا إذن المنكر هنا علنا إنما أبو بكر الصديق قال ووقف ولا يخاف أحد قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعقابه أمانة الحاكم أمانة الحاكم ما من عبد الرسول يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة حديث صحيح وهو عند البخار سابعا الرجوع إلى الكتاب الكريم والسنة الصحيحة وفهمهما على النهج الذي كان عليه السلف الصالح وفي هذه سلامة للمجتمع وحماية من العقاب هذه كانت نهاية المحاضرة الثانية المحاضرة الثالثة إن الناس نأخذ عشر دقيق بس الجمع بس نبقى على اتصال بالموضوع لأننا اربعة شهر طويلة برد إن الناس يقول أبو بكر الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيرون وسائل التغيير يفسرها أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن الحديث يفسر بحديث يفسره حديث أبي سعيد الخدريج من رأى منكم منكرا بالالتلاتة فليغيره بيده فبلسانه لما استطع فبلسان فبقلبه وذلك أضعف الإيمان هتقولوا أنه هو في حديث واحد في مسند الإمام أحمد أربعة شهر بتناول في شرحها أصل قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قضية خطيرة ضاعت بسببها فرق وجماعات الحديث يفسره أحاديث ولذلك وسائل التغيير أنا في المحاضرة الثانية تكلمت عن حديث خير القرون حديث خير القرون خير امتي القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم وقبلها برضه كان خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عمران بن حسين خيركم قرني لأنه أنا أتناول شرح الحديث حديث الحديث الأول في مسند الإمام أحمد قلت أن أبا بكر وقف في خير القرون ينصح الأمة القرن الأول ونحن في القرن الخامس عشر الهجري أربعتشر قرن مضت فما أحوجنا في هذه الأيام إلى من يصحح لنا المفاهيم على, على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم ولذلك خيركم قرني أبو بكر يصحح في خير القرون خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والطيلسي وشبه احمد ذكروا ثلاث ما احمد ذكروا الجزء الرابع صفحه 426 الحديث رقم 19836 والجزء الرابع صفحه 440 الحديث رقم 19967 لماذا اذكر الحديث حديثنا هو في مسند الامام احمد يفسرون حديث في مسند الامام احمد اذا عندما اشرح المسند اشرحه ايضا باحاديث من المسند ففي المحاضرة الأولى المحاضرة الثانية تناولته حديثين من مسند الإمام أحمد ومعاه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة أحاديث ستة أحاديث في المسند أول إنه أطراف الحديث أطراف الحديث موجودة يبقى هناك تسع تمن أحاديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل بعد ذلك جاءت المحاضرة الثالثة من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع لأن الحديث أصله يقول إيه إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه كيفية التغيير هل أقول على مذاجئ أو على هواي الذي يفسر التغيير هو نبينا صلى الله عليه وسلم يبقى خير ما يفسر به الحديث الحديث إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه كيفية التغيير مرة حديث ده حديث أبي بكر الصديق يأتي يفسر التغيير حديث حديث ابي سعيد الخدريج هذا يفسر الحديث حديث ابو بقر يفسره حديث ابي سعيد الخدريج من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الامان الحديث ده ايضا موجود في مسند الامام احمد رقم 11088 11166 11478 11510 يبقى هنا يبقى أربع أحاديث لأن جاي له ده أربع طرق يبقى أربع أحاديث في مسند الإمام أحمد يشرحون معنى قول رسول الله إذا رأوا المنكرة فلم يغيروه إذن هنا يدخل على هذه الأحاديث الموجودة ده واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة خمسة وده اتنين سبعة وده أربعة يبقى ده أحداشر حديث الآن في مسند الإمام أحمد بن حنبل لا واحد يقول ده أنا واخد حديث واحد الحديث تشرح الحديث والموضوع تكتب فيه مراجع وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو أخطر قضية قاصة في هذا الوقت الحاضر بعد ذلك جئت للنقطة الثانية الرد على المكذبين في كذبين قالوا أن هذا الحديث من وضع الحنابلة وهذا كذب وبيكذب هذا الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي وردت يومها على الدكتور أحمد صبح منصور عندما نشر في جريدة الأخبار 15 رمضان 1409 تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ده دكتور فإحنا رد على المكذبين طب ردت عليه إزاي؟ قمت بتخريج الحديث تخريجا كاملا ووجدنا أن هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة وهو عند مسلم وتخرجه كامل موجود في المحاضرة الثالثة ومسجلة إن شاء الله النقطة الثالثة الرد على من يجعل اسم الإشارة ذلك يعود على التغيير باليد دية شبهة من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الأضعف الإيمان ألزلك اسم إشارة تعود على من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي ولكن الترتيب وشرحت يومها الحديث أيضا موجود عند النسائي وما قاله الصيوطي وما قاله السندي في حشيته في الشرح على شرح سنن النسائي أن ذلك تعود على تأضعف الإيمان يعود على التغيير بالقلب أقوى الإيمان باليد من رأى منكم من كان فليغيره بيده ولذلك الترتيب فإن لم يستطع ضعف هنا فإن ضعف فإن لم يستطع فإيه فبلسان فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أي وذلك إن تعود مش تعود على التغيير باليد وهذه الشبهة رضدنا عليها النقطة الرابعة من المحاضرة الثالثة نفي شبهة تفسير عليكم أنفسكم يعني لا تأمروا بالمعروف ولا تنهوا على المنكر عليك نفسك ما لكش دعوة بغيرك وتفسير السلف الصالح عند النووي وابن تيميا في النقطة الخامسة نفي شبهة سقوط النهي عن المنكر لأنه لا يفيد, لا يفيد الظن لأنه لا يفيد في الظن يقول لك بدن ما فيش فايدة يا عمد بل ما عادش فيها فايدة لا بد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ما تدورش على الفايدة تعالك تفعل ما أمرك الله به, به وليس عليك إدراك أن ينفع أو لا ينفع النقطة السادسة نفس شبهة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس لأحد الرعية وأثبتنا أنه لأحد الرعية النقطة السابعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب والواجب فيه واجب كفائي وواجب عيني وأثبت أنه فرض كفاية لا يشترط فيه الحاكم وقد يتحول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى فرض عينه وهذا موضح في المحاضرة الثالثة تمانية الرد على شبهة من يجعل باليد للحاكم وباللسان للوعاظ وبالقلب للجالسين ردت على هذه الشبهة في المحاضرة الثالثة بعد كده جات المحاضرة الرابعة ضرورة الاجتماع والاقتلاف وضرر التفرق والاختلاف للامر بالمعروف والنهي عن المنقن تكلمت عن ضرورة الاتحاد ضرورة الاتحاد والاقتلاف في المحاضرة الرابعة والنهي ضرورة الاتحاد والاقتلاف والنهي عن التفرق والاقتلاف وتكلمت على صلاح ذات البين وأنها مقدمة على درجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن فساد ذات البين هي الحالقة ربط آية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيقها بلحقها بسباقها وهي الآية مية من آل عمران ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون هذه الآية 104 من آل عمران لها سباق ولها لحاق وسباقها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا لحقها ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا إذن وضع آية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين ضرورة الاتحاد والن... والاقتلاف والنهي عن التفرق والاختلاف جاءت المحاضرة الخامسة غلط فريقين من الناس في الامر والنهي فريق متمنع عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقول عليكم انفسكم وهذا الفريق المتمنع المتمنع هذا الفريق قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعقابه فهذا فريق هالك فريق هالك الفريق المتمنع هالك بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الفريق الثاني النقطة الثانية الفريق هناك فريق متمنع هناك فريق متنطع فريق متنطع بيّنه ابن تيمية في الجزء 28 صفحة 197 من مجموع الفتاوى أل هذا الفريق يريد أن يأمر وينهي, وينهي بلسانه وبيده مطلقا من غير فقه من غير فقه ولا حلم ولا صبر ولا نظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح وما يقدر عليه وما لا يقدر معتقدا أنه مطيع لله ورسوله, ورسوله وهو معتد في حدوده متجاوز الحدود بيسموه متنطع والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا هلك المتنطعون ألا هلك المتنطعون ألا هلك المتنطعون, ألا هلك المتنطعون يبقى هنا هلاك ألا هلك, ألا هلك المتنطعون هذا الحديث أخرجه مسلم في الجزء الثاني صفحة 462 كتاب العلم باب هلك المتنطعون والجزء السادس 58 نووي وأبو داود الحديث رقم 4608 والسياق له وكذا أحمد شوف رجعت إلى أحمد أيضا وكذا أحمد الجزء الأول صفحة 386 يخوانا هذا السند مهم جدا وهو فرق بيننا وبين القوم هذا مذهب أهل السنة والجماعة الفريق المتنطع هالك والفريق المتمنع هالك ثم جي ابن تيمية ذكر ثلاث أحاديث حديث الصبر على جور الأئمة الحديث الثاني أحاديث النهي عن قتالهم ما أقاموا الصلاة الحديث أدوا الحق الذي عليكم وصنوا الله حقوقكم تلت أحاديث ذكرها مع بعضها قمت بتخريج هذه الأحاديث كاملة وهي مذهب أهل السنة والجماعة وموجودة عند الإمام أحمد وهذه الأحاديث تتجاوز التسعتاشر حديث يعني عددها تسعتاشر حديث يبقى في مسند الإمام احمد ما اعتمدش على قول ابن تيمية ولكن كل يؤخذ منه ويراد لحسن واحد يقول ده الجماعة دولة ما مرهومش إلا ابن تيمية ابن تيمية مثلا زي الحديث الصبر على جور الأم هذا الحديث موجود عند احمد وموجود عند البخاري وموجود عند مسلم وموجود عند الترميزي وعند النسائي يبقى مش بس الأه يبقى الامام ابن تيمية جايب من اين جايب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث موجود عند الامام احمد عند الامام احمد رقم 12106 و12729 و12077 وع وعن انس برضو هذا الحديث عن قسيد بن حضايل ويرجع الحديث يتكرر عن أنس ومسكور أربع مرات أيضا الحديث رقم 16 1517 و 1615 19 1118 وذكروا أيضا عن ابي قتادة أيضا الحديث رقم 22 644 هذا حديث واحد بس وأمقنه في مسند الإمام احمد إذن بنشرح الحديث بأحاديث أخرى في مزنى للامام احمد ابن حمد هذه هي المحاضرة الخامسة المحاضرة السادسة ان شاء الله الرد على الشبهات في النهي عن المنكر شبهة ان تغيير المنكر باليد قتال الائمة واغتيال الحكام هذه الشبهة وبيان شيخ الاسلام ان هذا مذهب اهل الاهواء الشبهة ان تغيير المنكر بيد هو قتل الزاني المحصل وجلد شارب الخمر وقطع يد السارق وقتل المرتد دي شبهة عند البعض ولم يستطع أن يفيرق بين إقامة الحدود وبين النهي عن المنكر وبينا الفرق بين النهي عن المنكر وعن إقامة الحدود وهذا موجود في المحاضرة الثالثة بينا أن الاختيال يشترط فيه الحاكم الإمام المسلم الظاهر له أن يرسل من يغتال من يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بيانت يعني زي شامير لما شتم النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هناك إمام للمسلمين لأرسل لا من يقتل هذا الشاميري بعد ذلك المحاضرة السابعة المحاضرة السابعة وهي الماضية الذين يقتلون الناس ويزعمون أنهم مرتدون وإن صلوا بيقتلوا الناس ويقولوا عليهم مرتدون وإن صلوا جبت حديث ما يحقن بالأذان من دماغ وقلت أذكركم بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزى قوما بليل لا يقربهم حتى يصبح فإذا سمع الآذان راجع النبي صلى الله عليه وسلم أو ده بقى وذكرتكم بأن صدام لما غزى الكويت ساعة اثنين بالليل ويدعي إن هو يريد أنه يكون لحقق الإمامة للمسلمين ويطلب الإمامة لو كان يعلم شيء من سنة رسول الله الرسول ما غزى اليهود في خيبر ليلا حتى أصبح الصباح ويقول أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا غزى قوما بليل لا يقربهم حتى يصبح فإذا سمع الآذان رجع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى شوف الأزان عصمة ما بالك بقى اللي بيدخلوا يكفروا الناس رجل بيصلي في مسجد لا يصلي معه يكفرون الناس ويكفروا بعضهم بعضا التاني النقطة التانية الاغتيال بالهوى يحكم على واحد وهو ماشد مرتد ويؤمر واحد يغتاله الاغتيال بالهوى دون إمام ظاهر مفيش إمام أولا لا يوجد اغتيال اغتيال إلا بأمر من إمام ظاهر إمام خليفة مبايع وله جماعة جماعة المسلمين وإمامهم ثم يأتي الأمر من الإمام وليس بهوى الأفراد وذكرت الحديث في غزوة الأحزاب كتاب أخرجهم مسلم الجزء الثاني صفحة مية كتاب الجهاد والسير غزوة الأحزاب وبيّنت الحديث كامل وأنّ بن أن حزيفة بن اليمان ما استطاع أن يقرب أبا سفيان بن حرب بعد أن خلا بعد أن أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بخبر بخبر المشركين ولكن عندما خلا تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره باغتياله التالتة نقطة التالتة حكم القتال دون تمييز الصيف بد للقتال من صف مميز له هدف معلوم راية مرفوعة جماعة ظاهرة إمام قائم وليس مجموعات سرية مختبئة في الجحور. تدعي أن هذا قتال ولذلك بد للقتال من راية وتكلمت عن حديث الراية وهو موجود في الجزء السابع لأعطينا الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله وكان علي وكان هو علي بن ابي طالب الراية في الجزء السابع خمسمية فات الحديث رقم اربعة تلاف ميتين ولذلك شرحه موجود عند احمد الحديث رقم اتنين هذا هو هي عناصر سبع سبعة خطب سبع خطب في اربعة اشهر واليوم مع المحاضرة مع المحاضرة الثامنة ان شاء الله محاضرة الثامنة اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا في صحائف اعمالنا يوم العرض على الله رب العالمين يارى هذه المحاضرة الثامنة تبين ما الطريق إذا عرفنا أن في الأمر بالمعروف والنهي عن الممكن فريق متمنع وهو هالك كما بيّن ذلك في الجزء 28 صفحة 127 الإمام شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع فتاوي فريق متمنع وهو فريق هالك إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعقابه الفريق الثاني وهو المتنطع فيأتي بالأمر والنهي يقول شيخ الإسلام فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع لله ورسوله وهو معتد في حدوده كما نفب كثير من أهل البدع والأهواء نفسه للأمر والنهل كالخوارج والمعتذلة والرافدة وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهل والجهاد على ذلك وكان فساده أعظم من صلاحه يبقى ده فريق متنطع وفريق متمنع يبقى لابد من وجود فريق في الوسط على السبيل المستقيم على الصراط المستقيم الذي خطه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو طريق وسبيل اهل السنة والجماعة خط رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خطا ثم قال هذا سبيل الله مستقيمة هذا سبيل الله مستقيمة هذا سبيل الله وخط عن يمينه وشماله خطوط للفريق المتمنع وللفريق المتنطع متمنع عن اليمين متنطع عن الشمال او متنطع عن اليمين ومتمنع عن الشمال وخطى عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس فيها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه كل خطوط على اليمين وعلى الشمال ما هذه سبل على كل سبيل منها شيطان أما طريق أهل السنة والجماعة هو سبيل واحد لا تفرق هنا ولذلك لما خط عن اليمين وعن الشمال قال هذه سبل طرق طرق اذا فرقة وفرقة وفرقة سبل انما عندما خط خطا لم يخط اكثر منه لان طريق الاسلام طريق واحد خط خطا واحدا وقال هذا سبيل الله مستقيم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا قرأ قول الحق في الآية 153 الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه اتبعوه هذا الصراط المستقيم ها وقال عنه النبي هذا سبيل الله هذا سبيل الله ولكن يأتي كما وضح الحق في الآية السامنة والتاسعة والعاشرة من سورة الحق يأتي من يصرف الناس عن هذا السبيل ويجادل بغير علم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم بغير علم يقول لحاجة لعلم الجرح والتعديل حديث ايه هو علم حديث ايه سبحان الله ما بالوا أقوام يقولون ذلك ما بالوا أقوام يريدون الطعن في أهل الحديث ما طب لماذا تتكلمون أمام الناس وبأي شيء تتكلمون وبأي شيء تشرحون كتاب الله إن كنتم تحاربون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي شيء تشرحون كتاب الله من الذي يبين للناس كتابا هذا الذكر هذا القرآن الكريم من الذي يبينه والحق يقول في الآية التاسعة من سورة الهجر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن من الذي يبين الزكر السنة ولذلك يقول الحق في الآية 44 من سورة النحر وأنزلنا إليك يمين يا محمد وأنزلنا إلي إن نحن نزلنا الذكرى استمع للرفض وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم إذن من المبين هو محمد صلى الله عليه وسلم وبغير هذا البيان المحمدي الناس يقولون في القرآن بغير علم ومن قال في القرآن بغير علم جاء يوم القيامة ملجما بلجام من النار وهذه السن ندر الله امرأا سمع مقالتي فأداها كما سمعها كما سمعها إذن لابد أن نؤدي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعنا ولكن جاء المحرفون وجاء المزيفون وجاء الكذابون وجاء المكذبون وجاء المكذبون إذن لابد من وجودي من يذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا سبيل الله مستقيم إذن سبيل واحد سبيل الله اللي يبقى فيه متمنع وفيه متنطع عن اليمين وعن الشمال متمنع ومتنطع سبل على كل سبيل منها شيطان هؤلاء هلكا أما, أما خط خطا واحدا وقال هذا سبيل الله مستقيم وهو طريق أهل السنة والجماعة طريق الطائفة الناجية قال النبي هذا سبيل الله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه استمع ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله يبقى سبيل الله معروف خطب ولكن يأتي من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه متكبر لا يريد أن يرجع إلى العلم متكبر ثاني عطفه لماذا؟ ليضل عن سبيل الله ليود الناس عن اليمين وعن الشمال لا يعملوا متنطع لا يعمل زي المرجاء زي المرجاء زي فرق في الصوفية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يقول خلاص اشرب خمر اعمل على كيفك معادش بدم خلاص بلغت اليقين خلاص ما يعرفش ان اليقين هو الموت يبقى فريق متمنع هالب فريق متنطع كما بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية إذن هناك فريق على الصراط المستقيم ولكن من أين ينشأ الخلاف ينشأ الاختلاف لعدم معرفة البعض بعلوم الحديث دراية ورواية ينشأ التفرق والاختلاف الذي تحدث عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء 22 صفحة 357 وقال شيخ الإسلام التفرق والاختلاف يبقى هو كم سبيل؟ سبيل واحد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الطريق المستقيم موضع هو طريق أهل السنة والجماعة في مجموع الفتاوى في جزء 22 صفحة 357 نشأ التفرق والاختلاف التفرق والاختلاف المخالف, المخالف للج... للاجتماع والاقتلاف حتى يصير بعضهم يبغض بعضا ويعاديه ويحب بعضا ويواليه على غير ذات الله وحتى يفضي الأمر ببعضهم إلى الطعن واللعن والهمز واللمز وببعضهم الى الاقتتال بالايد والسلاح مسلم يضرب اخو المسلم وفي جماعه هذا الاختلاف حتى يبدي الامر ببعضهم الى الطعن واللعن والهمز واللمز يقعد يهمس فيده ويلمز فيده ويقعد يشتم فيده والجماعه في الجماعه دي طريق هذا سبيل الله مؤسب لله. هذا سبيل الله مستقيمة. فعلم هذا الطاعن. علم هذا اللاعن. علمه. لهذا خلقت المنابر? لهذا وجدت المنابر? فايفة واحد يطعين يلعن في في في جماعة اخرى ودي عن في جماعة اخرى. ما هذا التفرق وما هذا الاختلاف? ما هذا التفرق? وقد تجمعت الصليبية. والشيوعية وتجمعت النصرانية تجمعت الصليبية والشيوعية واليهودية تجمعهم من كل مكان تجمعت الصيونية هؤلاء تجمع فماذا فعلتم يا مسلمون ماذا فعلتم أطعن ولعن وهمز ولمز من فوق المنابر لهذا خلقت المنابر ثم لا يتأدى مع النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من الأدب مع محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لا بد وأن تصان المنابر عن مثل هذا الفحش ويقول شيخ الإسلام يفضي الأمر ببعضهم إلى الطعن واللعن والهمز واللمز وبعضهم إلى الاقتتال بالأيد والسلاح وببعضهم إلى المهاجرة والمقاطعة حتى لا يصلي بعضهم خلف بعض كأن شيخ الإسلام ابن تيمية يعيش عصرنا هذا كأنها كان شيخ الإسلام ابن تيمية يعيش هذا العصر سبحان الله سبحان الله وقد مضت عليه قرون وببعضهم إلى المهاجرة والمقاطعة حتى لا يصلي بعضهم خلف بعض وهذا كله من أعظم الأمور التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم من حديث جندب ابن عبد الله البجلي من قتل تحت راية عمية عمية ينصر العصبية ويغضب للعصبية فقتلته جاهلية قتلته جاهلية اللي بيقتل تحت من الجحور ويتعصب لشخص او يتعصب لانسان من قتل تحت راية عمية ينصر العصبية ويغضب للعصبية فقتلته جاهلية هذا الحديث اخرجه مسلم ارجو ان يضع هذا الحديث كل فرضٍ أمام عينيه أخرجه مسلم في الجزء السادس 22 نووي والنسائي في الجزء السابع صفحة 123 والطلسي في صفحة 177 الحديث رقم 1259 ولذلك يقول النسائي في الجزء السابع صفحة 123 من دكها من قتل رواية النساء من قاتل تحت رايةٍ عميةٍ وفيه بالضم عمية يقاتل عصبية ويغضب لعصبية فقتلته جاهلية يقول الصيوط في شرحه لسنن النساء ومن قاتل تحت راية عمية هي من العمى الضلال كالقتال في العصبية والأهواء كالقتال في العصبية والأهواء ولذلك شرح شيخ الإسلام ابن تيمية هذه النقطة في الجزء 28 صفحة 127 اللي بيقتله عصبية وأهواء أخبره على أصحاب الأهواء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع لله ورسوله وهو معتد في حدوده كما نصب أهل البدع استمع والأهواء نفسه للأمر والنهي كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن وغيره. غلط ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد على ذلك وكان فساده أعظم من صلاحه إذن ما الفرقة الناجية يبقى هذا التفرق وهذا الاختلاف الذي شاع في كل مكان اختلاف ولذلك قابلنا سؤال اتهم فيه رئيس جماعة انصار السن انا ما بدعيش لجماعات انا بدعي لاهل السنة والجماعة واذا عقيدتنا سواء بنعمل تحت ظلم الجماعة لجل وسيلة للمواصلات لنصل الى ان تكون دعوتنا ان تكون دعوتنا هي التجمع حول أهل السنة والجماعة اللهم قعلنا من أهل السنة والجماعة يا رب العالمين لا أقول جماعة فلان ولا جماعة علان نحن ندعو إلى أن نكون من أهل السنة والجماعة بأنه هو بيدعو لجماعة أنصار السنة وللتفرق والاختلال أرؤ بلد يقول لنا هذا الشيخ محمد علي عبد الرحيم الشيخ بيدعو لأهل السنة والجماعة فيه فرق بين أنصار السنة وفيه أهل سنة وجماعة وهي ما يدعو إليه ما دعنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والفتوى بتاعته حتى قلنا له اظهر قولك واضحة لجل ما حدش يزعله انت بتدعي الجماعة كذا او كذا فجاء في عدد جماعة دا الاولى الف في فتاويه سطحة ستاشر وكانت الرسالة من مجموعة شباب وانا قلت لهم انشروها وانا اختلط ولدينا السؤال لدينا رسائل عديدة من الشباب تعبر عن الحيرة التي وقعوا فيها بتعدد الجماعات المستجدة وقد اخترت من هذه الرسائل. ده, ده شيخ محمد علاء عبد الرحمن رئيس الجماعة. رسالة شاب بكلية الصيدلة بتنطى بتوقيع حائر. اذكر الفتوى ورأيه وكيف دعا لان نكون على الطريق المستقيم في كل شيء طريق اهل السنة والجماعة. نستمع زلش ان شاء الله. اوه اوه اوه اوه انك لا تخلف الميع اذكر الحمد لله واشهد ان لا اله ان الله وحده لا شريك لا واشهد ان محمدا عبده ورسوله اخر ليلة اذكركم ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثهم صحيح موجودا عند البن ماجة والبخاليش وعن أنس أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى شطر الليل نحن ما نأخرش الشطر الليل والحاجة نحن ناخد حوالي يعني ربع ساعة حتى نكمل المحاضرة إن شاء الله أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم صلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأقبل على الناس فقال إن الناس قد صلوا وناموا الناس يعني الواحدة بس هتصلي الوقتي أنتوا قاعدين تستمعوا إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لا تذالوا في صلاة ما أخرتم الصلاة يعني أنتم كأنكم واقفون بين يدي الله عز وجل الآن تصلوا يبقى أنتم لا تزالوا في صلاة الآن كأنكم بين يدي وهذه بشرى من نبيكم صلى الله عليه وسلم الرسالة لأنها في موضوع التفرق إلا على اليمين وعلى, وعلى اليسار ولدينا رسائل عديدة من الشباب تعبر عن الحيرة التي وقعوا فيها بتعدل الجماعات المستجدة وقد اخترت من هذه الرسائل رسالة شاب. بكلية الصيدلة بتنطى بتوقيع حائر جلنا اقتنطى فارسلته يقول الشاب في رسالته اني شاب اني شاب حائر حائر حائر يقول الشاب ولا تندهش بسبب ما يدور عن الجماعات الاسلامية وصراعاتها التي لم اعترب بها ولا يقول انها لم اعترب بها ولكن أعترف بالوحدة بين المسلمين ويجب أن يسودهم الحب والاتباع فطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد وليس في تعدد الفرق والجماعات ويقول ونظرا للتعصب الأعمى من أفراد الجماعة إلى جماعاتها فقد اضطررت الى اتخاذ قرار لاعتزال قرار الاعتزال عن هؤلاء نظرا للعداوات التي قامت بين الشباب المتدين ولان كل جماعة توجه اللوم والنقد الى الاخرى والرسالة طويلة تدور حول هذا المعنى الشيخ جابوا بايه اللي هو شيخ الجماعة لان التطرق حتى كمان يقول لك اختلاف امة الرحمة هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ده من الاحديث المجذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ في الاجابة اقول هذا التطرق اشرت اليه من قبل فقد ادى الى تمزق الشباب شيعا واحذابا وقد نصحت مرارا ولا سيما الزعماء منهم بان ينضو تحت شعار الإسلام الأول الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بأهل السنة والجماعة فإذا تعددت الطوائف والجماعات او الفرق واتخذت اسماء جديدة شعارا لها عن غيرها فقد حذرنا الله تعالى في كتابه أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه هذه موجودة في الآية 13 الشهرة أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ثم يقول الشيخ فهل يسمح الإسلام أن يكون الدين سببا للفرق بين الشباب؟ والله يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء وهذه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء الآية 159 الأنعام ويقول الشيخ وهذه براءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الشيع والطوائف نسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب ويوحد الصف تحت كلمة سواء أهل السنة والجماعة التي ندعو إليها منذ سبعين عاما وقبل أن تنشأ هذه الشيع والجماعات والطوائف والله الموفق للصوال يبقى اهل دعا مش لانصار السنة اهل السنة والجماعة ليه وذكر الاية ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء فرقوا دينهم في الكراءة فارقوا دينهم هذه القراءة في الارشادات الجالية في القراءات السبع من طريق الشاطبية في 175 قال الشاطبي ويأتيهم شاف مع النحل فارقوا مع الروم مداه خفيفا وعدلة فقرأ فرق قرأ همزة وهو ابن حبيب ابن عمارة والكسائي وهو علي بن حمزة قرأ حمز والكساء فارقوا الذين فارقوا وإن الذين فرقوا دينهم قرأها فارقوا وقال الإمام القرطبي في تفسيره في الجزء الثالث صفحة 2668 قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم قرأ حمز والكساء بالألف وهي قراءة علي بن ابي طالب كرم الله وجهه من المفارقة والفراق ان الذين فارقوا دينهم وكانوا شيع شيعا شيعا واعزاك سابوا الدين حزب كذا وحزب كذا وحزب كذا وده معارض وده كذا وده كذا, وده, كذا وده كذا وده كذا ولم يحكموا كتاب الله فهذه القراءة تنطبق عليهم ثم جاءت قراءة اخرى وقرأ الباقون بالتجديد فرقوا وجاءت قراءة للنخي فانه قرأ فرق. مش فرقوا فرقوا مخففا اي امنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض عمل خليط يحكم هنا شوية من الشريعة وشوية على مزاجه يبقى اتلق قراءة فرقوا يبقى بقى فيه فرق في الدين فرق وفارقوا فرقوا شرع الله وفرقوا خلطوا يبقى ثلاث فرق موجودين في الساحة فارقوا وفرقوا وفرقوا يبقى ثلاث قراءات ضمت تفسير هذه اذا من الطائفة الناجية من بين هذه الفرق يحدثنا عنها شيخ الاسلام ابن تيمية شيخ الاسلام ابن تيمية لان قلت فريق متمنع فريق متنطع اصبحت هناك فرق هناك فرقة ناجية في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذه الفرق سئل عنها شيخ الاسلام ابن تيمية حيث قال سئل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا موجود في الجزء التالت صفحة تلتمية خمسة واربعين فليرجع اليه من يريد ان يرجع يقول. هو بيقول عن مين? مش شيخ الاسلام ابن تيمين. سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم. لانني لا اتبع احد الا من يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن قوله صلى الله عليه وسلم. تفترق امتي ثلاثة وسبعين فرقة. فيقوم شيخ الاسلام يجاود. يجاود. الحمد لله الحديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد. بيقول الحمد لله اللي بقول شيخ الاسلام ابن تيمية صحيح مشهور في السنن والمسانيد. طب هو ما خرجوش اقوم بتخريجه انا. هو بنقوم بتخريجه. اخرجه ابو داود في الجزء الرابع صفحة مية الحديث رقم اربعة تلاتة خمسمية ستة وتسعين. اصلا ايه السببية? بيقول نسأل عن هذا التخريج. اولا. لا يجد الإنسان أن يجلس ويتكلم, ويتكلم في هذا المقام إلا يعني أنا معايا فتوة ابن حجر الهايسامش لأن الإسناد من الدين من اللي يقول ابن المبارك في مقدمة مسند الإمام أحمد الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء كل واحد بقى اللاعد على مصطبه قال رسول الله اللاعد في الليتباس قال ده اللي بيتكلم في الجبر يجب له متخصص في الهندسة يجب له متخصص اشمعنا الدين لان ضياء الضوابط قولك لها علم الجرح والتعديل لان بيلجم الذي يريد ان يجذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك في فتوى ابن حجر الهيثمي اذكرها لكم هذه الفتوى يجب ان نعضى عليها بالنواجز ابن حجر الهيثمي ده من مولود سنة 990 وتوفى سنة 975 واسم محمد بن شهابي الديناء ودخلاف بن حجر, حجر العسقلاني ده مولود سنة 773 وتوفي سنة 852 يبا ده كمنتورط سنة 974 يعني حوالي قرنين بينهم وبين بعض ده في القرن العاشر وده في القرن السامن ولقد سئل ابن حجر الهيسامي في كتابه الفتاة والحديثية صفح الثلاثة واربعين عن خطيب يرقي المنبرة في كل جمعة ويروي احاديث كثيرة ولم يبين مخرجيها ولا رواتها ولا رواتها فاجاب اما الاعتماد هو بيجوب بقى الخطيب اللي طالع ما بيسندشك كلاه اما الاعتماد في رواية الاحديث على مجرد رؤيتها على مجرد رؤيتها في كتاب ليس مؤلفه من اهل الحديث او في خطب ليس مؤلفها كذلك فلا يحل ذلك ومن فعله عزر عليه التعذير الشديد يقول المورد في الاحكام السلطنية صفحة 266 والتعذير تأديب على الذنوب لم تشرع فيها الحدود لم تشرع فيها الحدود تأديب على الزنوب ده كأنه أذنب فلابد وأن يؤدى فلا يحل ذلك ومن فعله عذر عليه التعذير الشديد وهذا حال أكثر الخطباء فإنهم بمجرد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث حفظوها وخطبوا بها من غير أن يعرفوا أن لتلك الأحاديث أصلا أم فيجب على حكام كل بلد ان يسجروا خطباءها على ذلك. هو في البلد مثلا بلد زي المنصورة مثلا. فيها حوالي اربعين مئة الف نسمة. فلماذا لا يوجد مساجد فيها مية مثلا او عشر. ليه المية ما يكونوش من المية الف. يعني واحد في الالف. يعرف تخريج الاحاديث التي يقولها. لماذا? لماذا لا يتخصص في الخطابة من يعرف الخطابة? اصبحت المنابر مهزره ولذلك يقول ابن حجر الهيثمي ويجب على حكام بلد هذا الخطيب منعه من يجب على حكام هذا الخطيب منعه من ذلك ان ارتكبه فعلى هذا الخطيب ان يبين مستنده اللي طلع الخارج بيجيب الاوراق الرسميه بتاعته وبيجيب التوثيق على هذا الخطيب ان يبين مستنده في روايته فان, فإن كان مستندا صحيحا فالاعتراض عليه وان ساغ الاعتراض عليه بل وجاز لولي الامر ايد الله به الدين وقمع بعدله المعاندين ان يعزله من وظيفة الخطابة زجرا له على ان يتجرأ على مرتبة الرسول السنية صلى الله عليه وسلم الحديث اللي هو افترقت اليهود الفرق افترقت اليهود على احدى و 72 فرقه احدى او اثنتين و 72 فرقه وتفرقت المسار على احدى او اثنتين و 72 فرق وتفرق امتي على على احدى او اثنتين و اخراجها ابو داود في الجزء الرابع صفحة 197 الحديث رقم 43596 والترميزي في الجزء الخامس 25 ده شاكر طبعة شاكر الحديث رقم 2640 وابن ماجا في الجزء الثاني صفحة 1322 الحديث رقم 3991 وابن حبان في الصعير حديث رقم 1834 موارد وابو يعلي في مستدى في الجزء الثاني صفحة 280 واحمد نجري تشوف الحديث واحمد الجزء الثاني 332 الحديث 8000 377 بقول شيخ الاسلام عنه ايه هذا الحديث صحيح مشهور في السنن ولذلك ولفظه افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار الا واحدة وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار كلها في النار الا واحدة وستفترق هذه الامة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وفي لفظ على ثلاث وسبعين ملة وفي رواية قال يا رسول قالوا يا رسول الله ما الفرق الناجية اللي احنا عايزينها ما الفرق الناجية قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وفي رواية قال هي الجماعة يضل الله مع الجماعة ولهذا وصف الفرق, الفرق الناجية بأنها أهل السنة والجماعة اللي هي على الطريق المستقيم وأما تعيين هذه الفرق وأما الفرق الباقية فإنها أهل الشزوز والتطرق والبدع والأهواء وأيضا فكثير من الناس يقول شيخ الإسلام في صفحة 346 من الجزء الثالث وأيضا فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظلم والذي اهم نقطة يا اخواننا موجودة في, في هذا العاصر لكن احنا بنؤمر بالمعروف وننهي عن المنكر على طريق اهل السنة والجماعة لا على طريق المتمنعين ولا على طريق المتنطعين نحن على طريق اهل السنة والجماعة اللهم اجعلنا من اهل السنة والجماعة يا رب العالمين يقول فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى فيجعل طائفة والمنتسبة إلى مدبوع تبع واحد زي يقولك شيخ الطريقة الفلانية وأنا نقشبندي وذا يقول وأنا أحمدي وذا يقول أنا مع فلان وذا فريق عمل جماعة وعمل لها فلان وذا يتعصر لذا شيخ الإسلام بيتكلم على ذلك ويقول ايضا فكثير من الناس يغبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى فيجعل طائفته والمنتسبة الى مدبوع المولية له هم اهل السنة والجماعة تروح لذا يقول لك من اهل السنة والجماعة تروح لذا يقول لك من اهل السنة والجماعة شوف شيخ الاسلام لنا ولا انت الا هيحكم شيخ الاسلام ابن تيمية وبيأتي بالحق من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ده يقول من اهل سنة وجماعة حتى اللي بيتوسل بغير الله يقول لك من اهل توسلوا بجيء فان جاي عند الله عظيم جاي بحدث مكذوب على رسول الله ولا اصل له ويقول لك من بجم السنة من من اهل السنة والجماعة وبين فكره وضلالاته على مثل زادة واحد تاني يحط خطبة كاملة احاديث كاتبة ويطلع يسب في اهل السنة والجماعة وفي اهل الحديث ولذلك يخبر بحكم الظن والهوى فاجعل طائفته والمنتسبة الى مدبوعه الموالية الي عمله شيخ وعمل له امير ده عمل شيخ طريق يقول لك كن أمام شيخك ميدي موجودة في الطرق الصفية يقول لك وعط روح ليدا لحسن طريقة فزدة ده طريقتنا حسن منه وبرضه كل فرقة عملية لها كده يقول لك كن في يد شيخك كما يكون الميت على خشبة الغزل بين يدي المغسل اللي بغسله خليك يقلبك كيف يا سبحان الله وفيجعل طائفته والمنتسبة إلى مدبوعه المولية له هم أهل السنة والجماعة ويجعل من خالفها اهل البدع يقول لك ده انت في الفرق انت في الجماعة الفناسة تبقى من اهل البدع يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في الجزء الثلاثة تلت تلتمائة من مجموع فتاوي وهذا ضلال مبين هذا ضلال مبين فان اهل الحق فان اهل الحق والسنة لا يكون مدبوعهم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون مدبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهاء إن هو إلا وحي يوحى فهو الذي يجد تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر وليثت هذه المنزلة لغيره من الأئمة يعني ما تجيب أمير هل يساوي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك الشيخ فلان والامر فلان, فلان هل يساوي النبي صلى الله عليه وسلم? ولذلك يقول شيخ الاسلام في صفحة تلتمية بل كل احد من الناس يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمع. فمن جعل شخصا من الاشخاص ما هدى المرأة? لو كان المجبوع بتاعنا محمد صلى الله عليه وسلم ما وجد اختلاف. لان المدبوع واحد. انما يعطل ايه? ده عمير وده عمير وده عمير سبعمائة الف. اذا بيعفى لفتين فاقتلوا احداهما. سبحان الله. فمن جعل شخصا من الاشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجعل الشخص اللي يحبه ويوافقه هذا الشخص. اللي يحب هذا الشخص ويوافقه. كان من اهل السنة والجماعة اللي بيعمل العملية دي ومن خلفه كان من اهل البدعات والفرقة اهو اعيد النقطة دي اللي انه مضغمة شوي. فمن جعل شخصا من الاشخاص نصب واحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لك اللي حب الشخص دي وفقه يبقى من اهل السنة والجماعة واللي خلفه كان من اهل البدع والفرقة يا سلام كما يوجد ذلك في الطواقف من ادبع ائمة الكلام في الدين وغير ذلك على لي ايه عليه الشيخ الاسلام? كان من اهل البدع والضلال والتفرق. يحطوا الكل واحد ينصب واحد ويجعله اللي يحبه. ويوفقه يقول ده من اهل السنة والجماعة. واللي يخلفه يقول ده من اهل البدع. قال اللي بيعمل العملية دي. هو كان من اهل البدع والضلالة والتفرق. الكلام ده صعب. انما هو كلام شيخ الاسلام ابن تيمية. بناه. طيب احنا عايزين الفرقة الناجية بقى. ما هو اهو اتنين وسبعين فرقة. كلها اهو. سناء وستطرق هذه الامة على سلاسين وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة من هي يا رسول الله اللي هي الفرقة الناجية قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي وفي رواية هي الجماعة يد الله مع الجماعة يوم الاسلام بعد هذا كله يعطي قرارا قرارا يقول فيه خلاصا وبهذا يتبين اسمع وهذا موجود في الجزء الثالث ففحة تلتمية يرجع اليه من يريد ان يرجع. وليرجع اليه المجادلون. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فنيعت فيه ليضل عن سبيل الله. له في الدنيا خزي ونضيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد. وبهذا يتبين يقول شيخ الإسلام وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرق الناقية أهل الحديث والسنة أهل الحديث والسنة وبهذا يتبين ما فيش مالش آر وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرق الناقية أهل الحديث والسنة أمو واحد بقى شوفوا بقى المغرضون انظروا الى المغرضين لما ذكرت قول الشيخ الاسلام ابن تيمية وبهذا يتبين ان احق الناس بان تكون هي الفرقة الناجية اهل الحديث والسنة اهل انا لسه اكمل لجل محد الشوق عليها زي ولا تقرب الصلاة ويقوم واقف فويل للمصلين هي في المصحف مكتوب معروف ان الوقف على رؤوس الايات انما الاية دي لو فتحت المصحف هتجي مكتوب عليها لا لا فويل للمصلين لو قدت يبقى انت صليت يبقى لك اليوم انا واحدة يقول لك كده انما الله سبحانه وتعالى شوف القراءة مكتوب عليها لا اهو ورزالة القراءات كلها متخذة والاحرف هذا في القراءة متخذة كل ما وفق وجهها نحوه. وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القرآن فهذه هي السلافة الاركان رسم المصحف مكتوب عليهم لا لا تقف هنا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يبقى ما تقول فويل للمصلين ما تقفش فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون انما انا عندما ذكرت قولي شيخ الاسلام ابنة ايمية قلت فيه وبهذا يتبين ان شيخ الاسلام بقول وبهذا يتبين ان احق الناس بان تكون هي الفرقة الناجية اهل الحديث والسنة صفاتهم ايه? الذين اسمعوا ايها الموحدون الذين ليس لهم مدبوع يتعصبون له الا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى لما انت تتعصب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تقول امر فلان ولا امر علان ولا انت تبع الشيخ النقشبندي ولا تبع الشيخ الاحمدεί ولا تبع الشيخ ابوتنه ولا تبع الشيخ ابو حصيرا ولا تبع GO avuther مدوحك مين محمد صلى الله عليه كلام سواء في الفرق او في الجماعات او كذا لا تبصب اميرة لك الا محمد صلى الله عليه وسلم. واذا مويء خليفة فهذا بامر من النبي صلى الله عليه وسلم. ان احنا لابد ان يكون اماما وجماعة فان لم يكن لهم جماعة ولا امام فاعتذل هذه الفرقة كلها كما في الحديث المتفق عليه يبقى اهل الحديث والسنة هم مين الذين ليس لهم مدبوع الا انت تبع مين مركز تبع الحزب الفلاني تبع حزب الفلاني بلاش اقول لا اسماء انت تبع مين تبع المرشح الفلاني تبع المرشح ده تبع الامير دي لا اهل السنه والجماعه مدبوعهم مين محمد صلى الله عليه وسلم يبقى انت لو بتبقى من اهل السنه ليس لهم مدبوع يتعصبون له الا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى اللي بتتعصب لمين صلى الله عليه وسلم انا لما الحديث الفرقه الناجيه شيخ الاسلام بيقول هم اهل الحديث والسنه ان يطلع بعض الاشخاص يقول لك اسمع سبحان الله انت بتعرف تعرف الحديث المعضل يقول لك لا تعرف علم الجرح والتعديل يقول للناس اللي هم عامه الناس يقول له لا يبقى ما انتش من اهل الحديث يبقى هتبقى من اهل النار ما انتش من الفرق ابن سمع الشيخ علي بيشرح في المسجد ازاي يا راجل حرام عليك ليه ليه بتعملوا ليه ليه هذا الفرقه وليه هذا الهمز أه... أه... شغلي ثم يقول هي الفرقة الناجية اهل الحديث والسنة الذين ليس لهم مدبوع يتعصب لده اذا اتعصب لده انا اتعصب لمحمد صلى الله عليه وسلم وكل من تعصب لمحمد واحب محمد عن اهله وماله وولده فهو من اهل السنة والجماعة ومن اهل الحديث والسنة بل بلغ الحد ببعضهم عندما وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة ده اللي بقول شيخ الإسلام ابن تيمية أم يقوم واحد يقول على شيخ الإسلام ابن تيمية أنا لا أساو زفرة زفر شيخ الإسلام المجاه الذي رد جحافل التطار الذي حارب البدع يقول عليه إيه إن كان شيخ الإسلام ابن تيمية قال كده يبقى من أجزب الكذبين يا سبحان الله شيخ الإسلام يبقى اللي بيقول الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماع أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم مدبوع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعصبون إليه يبقى من أجزب الكذبين أمه يتعصبوا المركز يتعصبوا للنين ماذا سبحان الله كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وهم أعلم الناس بأقوال رسول الله وأقواله وأعظمهم تمييزا بين صحيح السنة وسقيمها وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها واتباعا لها ساعة ما بيتنزع في شيء وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر بالمعروف والناهي عن المنكر وغير ذلك يردونه إلى الله ورسوله يبقى جاب الكلام ده منين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ثم بعد ذلك أتكلم في المحاضرة القاء القادمة إن شاء الله عن الفرقة الناجية المنصورة وعلى الطريق المستقيم في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عند اهل السنة والجماعة المبنية على الحلم وعلى العلم وعلى الصبر هذا عنوان المحاضرة القادمة من الشهر القبر يا اخي بعد ما كنت انا قلت لكم ان احنا احنا مستعدين لنظرهم في اي شيء وفتوى ده فتوى لا تتكلم هذا كتاب شيخ الاسلام ابن تيمية اهو ما هو ماذا قال اخول ماذا قال شيخ الاسلام ابن اقول عنه أوه. قول اقرأها اقرأها من اين من هذا الكتاب هات لمجموع الفتاة الجزء التالت لا سيبوا يكيب صيبوا يكيب اه, آه. طلع فتوى كل واحد يقعد تفضل خليه نطلع ما هو ما نعمل اتكلم لا مفيش لا اكلم على ما يجي اسمعه اتكلم برضو اسمع اتكلم برضو وبلغ على ما هو يطلح طيب ما ما فيش استفسارات لعملك لما نعملش هراج اللي عايز يقدم يقدم السؤال لا بقى وانا قلت قبل كده ان احنا اللي يجب ان يتكلم اولا ان الذين يتكلمون في الامر بالمعروف من ما اعرفش اتكلم هات هات لما اقرا انا, أنا الى الشغل أنه... انا اعتقد ان انه طيب اه يا دكتور طيب ايها بس استنى هرد على كل حته ما علاقة هذا بالفرقة الناجية? يا اخي يا اخي. انا الخارج عن شرع الله ومن لم يحكم بما انزل الله فهولك هم الكافرون. هل انا تكلمت على ذلك? ارجع ان يكون موضوع المحاضرة هو موضوع انا بتكلم على تفترق امتي على اثنتين وسبعين فرقة. الحديث عارفوه? انا مني ما هو ما تتكلم مني بقول? ما علاقة يا اخي يا أخي اقرأ اقرأ لنستحكم بيني وبينكم. لاجل انت عيس الكلف. الكلف. ما علاقة هذا بالحضرة. يا سبحان الله. انا يا اللي حضرين. لاجل تعرفه. انا بتكلم على فريق متمنع. وفريق متمتع. وهناك فرقة ناجية. هقول لعلك تكلم عن الفرقه الناجيه ما علاقهك هذا بالحاكميه هل انت تكلمت الحاكم اللي لن يحكم ببعز الله يا اخي استنى يا اخي انا هو متكلم طيب يعني ربما بينت انا عايز اقول المساله دائما اذا اختلفت المقتول في امر مذكور فانا يرد يرد الى الله والرسول صاحب وانا قلت هذا انا قلت مش فانت نازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله اقرا لهم يحكم على هذا انا قلت بين اهل السنه والجماعه لكن الخلاف الاخواني لا على ضربين اما بادر الايمان في العقيده القول هذا ان الخلاف اما الخلاف اما يكون خلاف ضابط واما خلاف تنوع اما خلاف الضابط هو خلاف قد اختلف مع لا نختلف في ذلك هو الصح يا اخواننا طب لو سمحت يا أخي بس رجل نتكلم بس رجل نزبط المحضر صح اه ايو ايو ايو ايو انا اتكلمت على التفرق والاختلاف وبعدين ان, إن الامام ابن حازم الامام ابن حازم الاذا كان اختلاف رحمة ما فيش في طريق محمد صلى الله عليه وسلم وعند اهل السنة والجماعة ان يكون هناك اختلاف وانا وضحت هذا في الدفاع عن السنة وان الذين يقولون اختلاف الامة رحمة وطرق اصحاب المذائب كل يتكلم على هواه في مذهبه فهذا بيّنه الامام ابن حز اذا كان الاختلاف رحمة اذا فالاتفاق صح احنا ما نجي نتكلم عن الاختلاف <تصفيق> نعم طب استنى ما حد اتكلم لما تشوف بس هو يقول طب الكلام كان اجتماع لربنا الله عز وجل انا على مساله الغم والغم والتفرق والاختلاف صح اه أيوة, ايوه طب بس اللي بنتكلم بعدين فيها حاضر ما عارف اقرا لك تاني الا الناس دي اللي انت بتقولها اقراها تاني لما اقرأها في الماكرافون اقرأها بالأمان يا أخوان. اسمعوا يا اخوان احنا كلنا نريد الحق وانا لو ابوي هقول علي الحق علي بن المدينة وهو شيخ البخارق قال لا تأخذ الحديث من ابي فانه ضعيف هو احنا لابد ان نرجع الى الكتاب والسنة هو بيقول في سقة ربعمية اثنين وعشرين ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث الى جميع الثقلين انسهم وجنهم فمن اعتقد انه يسوق لأحد الخروج عن شريعته وطاعته فهو كافر يجب قتله يجب قتله طيب اسمع يا اخي هل انا الوقتي انا محضر هذا أو استنى بس لتبقى عارف ان احنا انا محضر هذا موجود موجود عندي هتلقى المجلة موجودة احنا بنحارب انا رضيت على هذا الرجل اسمع بس اسمي هتلقى المجلة من قلب الشنطة التانية في مجلة موجودة في الشنطة مجلة كبيرة اللي بتاع اكتوبر دي اه عندك جوة يا ما بنتكلمش على ده احنا شيخ الاسلام ابن تيمية بيتكلم على على مين على طرق اتركها نهى عن قتال الائمه ما اقام الصلاه هذا موجود عند شيخ الاسلام ابن تيميه انما ما اقام الصلاه طالما انه يقيم الصلاه فلا يجب قتاله هذا ما قاله شيخ الاسلام ابن تيميه عايز تختلفوا تبقى هذا فكر المعتزله بيقول ما اقام الصلاه طيب ما اقام الصلاه هو شيخ اسمع بس طب اسمع هنا بس اسمع مني يا, يا ابن ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث الى جميع السقلين انسهم وجه النوم فمن اعتقد انه يسوغ لاحد الخروج عن شريعتي وطعاتي فهو كافر يجب قتله انت عايز تغتله طبعا مصر عايز تغتله حق المصر فرضنا هل لك الامر بالاغتيال اسمع بقى سألك سؤال اين الامام اللي خرج هل الامام موجود الوقت يجاوبني لا انا ما بعتريدش ومن لم يحكم بما ان صلا الله فأولاكم الكافرون تتكلمين لك بيس اخوات السنة والتباك. لا ما تتكلمش من عندك خد يكون هذا مزيد هذا قرأ اه اه وكذا آه. ما تتكلمش من عندك طول الامام النور نعم آه. آه. طول الامام النور آه. آه. آه. عن... اللي... اه اه عنك تتكسير حديث مراء منكم منكر اه اي اي اي اي اه تتكسير حديث ابي هريرة اه انا سألك سأل بس قبل ما تتكلم سألك سأل ما تسمع مني طيب ع اسمع مني سؤال الامام الامام هل موجود امام الوقتي لا, لا. مفيش امام طيب هل في جماعه ثالثه هل في جماعه فيه هل في جماعه المسلمين هل في جماعه وامام جماعة اسمع بس هل في جماعه فان لم يكن لهم جماعه ولا جماعات يعني ف... لابد وان يكون لها امام من الذي قال انه ولا يبدأ انا يقول امام لها امام وان لم يكن قبل الرسول فان لم يكن لهم جماعة ولا امام من الذي قال انه لا ممكن الجماعة يا حبيبا مبتكلمش على ممكن. ما لا امام ممكن الجماعة لاما كل واحد اعمل جماعة مفيش جماعة واعمة اذا بيع خليفتين تعرف الحديث قتال الفتنة علي ومعاوية قتال انا مال هيرض برضو قتال فتنة ويطلع علي. انا بقول لك هناك ده. يا اخوان هذا الجدل الصفصاء لا, لا ان لم يكن لهم جماعه ولا امام هل في جماعه موجوده انا بسال في جماعه موجوده طيب, طيب. اقل